خلائف الأرض ورفا بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم كما آتاكم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفا بعضكم فوق بعض درجات ليلوكم إن ربك سريع العطاب وإنه لأكون وحيم إن ربك سريع العطاب وإنه